قال الإمام مالك رحمه الله تعالى تقديم النساء والصبيان قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منا حتى يصل الصبح بمنا ويرمو قبل أن يأتي الناس ثم جاء مالك رحمه الله بأثر عبد الله بن عمر أنه كان يقدم أهله وصبيانه أو الضعفة من أهله إلى ميناء قبل الفجر ويرمو قبل الناس يرمو قبل الناس قبل الفجر ولا بعد الفجر لم يبين لنا مالك أو لم تأتي الرواية بهذا فالحديث الأول بين كانوا يقدمون نساءهم وصبيانهم وهنا يقدمهم قبل الفجر ليرموا قبل الناس وهنا السؤال ونحن في الوقت الحاضر أصبح الناس يتعجلون بأنفسهم دون ماصبيان ولا نساء وتجد السيارة تاتي وتقف ولا يطفي في وينزل يأخذون الجمرات والسيارة واقفة شغالة ويركب ويمشي لأي شيء يقول لك السواق ما خلانا هذا عذر ما ينبغي لعاقل او رجول ان يقوله سواق اتحكم فيك وانت جاي في الحج السواق باجره من عندك انت تتحكم فيه ما هو تتحكم فيه ولو السواق راح ما تقدر تمشي من مزالفة إلى, مك... الى مينة خمسة كيلو او ستة كيلو اقرب مسافة موجودة في مناسك الحج ما بين المزالفة ومينة اذا ليش هذا العجز فاذا كان الامر كذلك وأصدقوا أصحاب الرخص يترخصون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءوا إلى ميناء يا هل ترى يرمون قبل الفجر او نقول لا ترموا كما جاء حديث ابن عباس أغيلمة بني هاشم ما الغرض من الترخص في النزول من قبل الفجر ليش لماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعجزة وللنساء وللصبية ان ينزلوا من المزلفة قبل طلوع الفجر خافة من الزحام فاذا قلنا في الوقت الحاضر من ترخص ونزل في منتصف الليل لا يرمي حتى يطلع الفجر هل استفاد بنزوله ولا كن اشد ما يكون زحام هو لو نزل في نصف نفل للحيحاص الزحام أشد ما يكون إذن الغرض من الترخص هو تفادي الزحام فلو منعناه من الرمي بعد إلا بعد الفجر اشتد عليه الزحام واكتب وإذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص لام سلم وإلى صفيه ونزلت وصلت الفجر بميناء ورمت وذهب ونزلت إلى مكة ورجعت يبقى هناك ترخيص لمن رخص في الرمي لمن رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يمنع رمي جمرة العقبة في ليلة النحر يقول أبدا ما يدخل وقتها إلا بعد طلوع الفجر فلو تنزل وترخص لا يرمي حتى يطلع الفجر والشافي رحمه الله يقول يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف الليل لأنه رخص في النزول بعد منتصف الليل فالشاف يرخص في رمي الجمار من بعد منتصف ليله النحر اذا على هذا يكون ارفق بالناس انه اذا ترخص وكان ذا عذر فعلا ونزل فله ان يرمي وقت ان يصل اما اولئك الذين نزلوا بدون ترخيص فلا نرخص لهم ايضا في الرمي لانه رخصه على رخصه وهذا نسك وحده وهو المبيت ورمي الجمره نسك وحده فإذا فرط في نزوله من المزالفة نرخص له أيضا أن يفرط فيه في رمي الجمر بل إن رمي هؤلاء الذين ينزلون بدون عذر ويرمون جمرة العقبة قبل الفجر بدون عذر يعطلون أصحاب الرخصة الحقيقية لأنهم يزحمونهم على جمرة العقب فهم نزلوا بغير رخصة ويزاحمون أصحاب الرخصة إذا ارتكبوا إثمين فلينبغي لهم أن يفعلوا ذلك لا أصحاب الأعذار الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقال إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لغلمان بني هاشم لا ترموا حتى يطلع الفاج. يكون هذا من باب الكمال لأصحاب الأعذار ولم يكن هناك من يتعجل من عامة الناس بدون ترخص فلو نزلوا او ذلك الحينما نزل ابن عباس ومن معه من النساء والضعفاء لم يجدوا زحاما عند جمره العقبة بعد طلوع الفجر لماذا لان الناس منتظرين في المزلف يصلون الصبح. لكن الان اصحاب الرخص زاحمهم من لا رخصة له وعلى هذا الاولى لمن لا عذر له ان يبقى في مكانه ولمن له رخصة ان يرمي وقت وصوله والله تعالى اعلم